بسم الله الرحمن الرحيم حالين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما فلطنا السماوات والأرض وما بيحونا إلا بالحق وادل مسمى والذين تفروا عما منذروا معرضون كل أوليتم ما تبعون من دون الله أرض ماذا فلروا من الأرض أم لهم شرق في السماوات إيقوني بكتاب من قبل هذا أغداء من علم إن كنتم صابقين ومن أرى لمن يدعو من, من, من دون الله ألا يستديد له إلا يوم القيامة ضوماً من دعاءهم الصافرون وإذا الناس كانوا ولما كنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كبروا بالحق لهم ما جاءهم هذا شئ مبين كم يقولوا نفترا قل اذ استغفروا فلا لي من الله شيئا هو اعلم بما تثيرون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الفضل الرحيم قل ما كنت جدعا من الرسل وما ما ولا إن أتبه إلا ما جلحاء بي وما أنا إلا نبي مبين قل فرائت إن كان من عند الله وفكرتم به وسيد شامل من بني إسرائي بعد مثله وسيد شامل من بَقَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ دَافَعُوا مَا دَفَعُوهَا دَيَّ وَإِذْ ابْتَدَعَتْهُ فَدَاعُوا نَارُهُمْ قِطّ وَإِنْ قَضِيَ كِتَابُهَا عَلَى اللَّهِ رَحْمَةٌ فَآتَى كِتَابَ مُصَدِّقًا لِلَّذَانِ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالْحَاجِزِينَ إِنَّ ما استقاموا فلا قلهم عليه فلا هم يحسنون أولئك أصحاب الجنة طالدين بيها جدا بما كانوا يحسنون ووصينا الجنسانة وعليه إحسانا فمدتهم أمه ترها ووضعت ترها ونمهوا وفقادوا فلا حتى إذا بلغ أن أشكر قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أن أنعمت علي وعلى والدي وأن الله وأطلح لي بذريتي إني إليك وإني من المسلمين الذين في الذي والذي قال لوالديه ابتلتنا اتعبان ان تخرج وقد خلت الكون من فضله وهنا يستوي داعي الله ويتساءل ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اتاخير التوبه اولئك الذين حق عليهم قومه امن من قد ويكل من درجات مما عادوا ويوفيهم أعمالهم وهم لا يجبون ويوم يحرى الذين كفروا على النار في حياتكم الدنيا وستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا هوني بما كنتم تتفرون في القرض بطيب الحق وبما كنتم تتفرون واذكرنا قاعات إذ وقد خلت من بين يديه ومن ألا إلا الله إني أغاد عليكم أباب يوم عظيم قالوا عن بما من الطابقين. قال إنما العلم عند الله وأذكركم ما به ولكن أراكم قوما تجهدون فلما عاروا آجا متقبل أوليتهم قالوا ها آج منطرنا بل هو ما احجلتم به ليتم فيها عذاب اليم تنمر كل شيء بأمر ربها فأفعوا لا يرى إلا مساكمهم فذلك نجد القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناتوا فيه واجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفتده فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم من شيء ولا أفتدتهم من شيء إذن يجهدون بآيات الله وآقبهم ما كانوا به وَلَقَدْ ولقد أهلتنا ما حولهم من القرى فلولا نطروا الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضروا عنهم وجارك بفتهم وما كانوا يفترون وإذ خرفنا إليك نطرا من الجن يستمعون القرآن فلما خضرواه قالوا أنفسوا فلما قومهم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 ومن لا نجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من كونه أولياء أولئك في ضرار مبين أولم يرضن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحيى بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على قلب شيء قبيل. ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فنوضوا على برما كنتم كفرون ففر كما ضرروا العز من الرتل ولا تستعد لهم كأنهم يوم يرون ما يُعَدون لم يذبتوا من نهار بلاغ فهل